وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأأخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد وَلَا ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 ألم تر أن الله خَلَقَ السماوات والأرض بالحق يُؤْتِي كُلَّ كائِنٍ حَيٍّ مِّنْهُم بِرِزْقٍ حَقًّا ۖ وَيَجْعَلُهُ قَامَتاً ۚ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۚ وَبَرَزُوا لله جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ استكبروا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَى اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مَا لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسول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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ عِندَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ الرِّيحَ فَتُزِيلَ سَحَابًا فَتَرَى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 ليجزي الله كل نفس ما أكسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما واحد وليذكر أولو الألباب